إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا فَأَلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ تَضْرِبُ فَوْقَ الأعناق ذلك بانهم ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب ذَاقُوا فَذُوقُوا هُوَ أَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا نَّاء يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ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 وَأَن يُبَيِّنَ لِلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ إنِن تَستَفِْح فَقَد جَ أَكُمُ الْ الفَتح وَإِن تَن تَهُ فَهُ وَ خَيْرُلَكُمْ وَإِن تَعودُونَعَد وَلَ تُونِيَعَكُم فأتُكُمْ شيءَيْ أَ وَلَو كَذُرَ وَأَنَّب اللهَّ مع المُؤْمِنين.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 فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ عَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتُقُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن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 يصدون عن المسجد الحراام وَهُم يصدون عن المسجد الحرامِ وما كان أوياأَ إن أو أهُ إلا المتَّقون وكِ أكثرََهم لا يعلمون وما كانَ صَلاهمم عِندَ البَيتِ إلا مكانأَتَصد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 نعمى المؤمنا ونعما نصيد واعلموا انما غنمت من شيء فان لله قمسه وللرسول ونذ القربى واليتاما ولذ القربى واليتاما والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم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 لو تَرائفيتَ وَفل الذيينَ كَفرَ المَن إنك ت يبب َوجوهَهُ يضْب نَوجوهُم وَأَدَدَارَهُم وَذوقُ عَذابَ الحَريق ذَكَ بِمَا قَمَ أييدكُمْ وَأَ اللهه لَْسَ بضَلَّ مِ للِعَبيدَ كَدَ بِآانِ فعوونَ والَّذينَ مِنْ قَبنِهِم كَفرَوا بِآياتِ اللَّه فَأخَدَهُ الله بذنوبِِم إِ الله قوَوّ شَديد العقاب ذَلِكَ ب بأن اللهَّه لَ يَكُم غَيرًا نِعممَةً أَ مَهَا عَلَ قوَوْ مِ حتىَ يغَير مَا بأَفُصِهِمْ وَأََّ اللهه سَمِيعَليم كَدَاء بِآالِفِعَوونَ والَّذينَ مِنْ خَبْلهِمْ كَذَّبُوا بآياتِ رَِّهِم فَأَهلَتناَاهُ بذُنُوبِمْ. فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الزواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينطقون عهدهم في كل مره وهم لا يثقون فاما تبقس لهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم فشرد بهم من لعلهم يتذكرون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 وأعدونهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به حبونَ بِهِ عَدُ واللهِ وَعَدُ وَكُمْ وَآخَرينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تعلمونَهُْ لا تَعلمونَهُم اللههُ يعَّمُهُم وَماَا تُم فِقومُم شَيئير فيِي سَبِلهِوَفَ إِلَكُم يوَففَ إِلَكُمْ وَأَنثُم ل تُضَّمُ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله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 الرحيم يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتيكم خيرا ياتيكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله هو الغفور الرحيم وان يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فامكن منهم والله عليم حكيم